Qobu aiyyyaan Abad mansa Abad mansa Abad mansa Ya qarihsi Rismati qdar bihayaat Shwa ke emradu amanim qarizad Chababu sajjad qobu almajizad رواني للليالي منوراك روحي أفتاك أبد منساك روحي أفتاك أبد منساك أبد منساك من من من يا فرحتي ضشت أحلام وروض همت بين أفكاري اققى الوزوك يا حسين وياك وقعت وشهود المحبة ترجمت اجمل عهود انا بحماك ابد من ساك بحماك ابد من ساك ابد من ساك فرحتي اللي عشتها بحضرتك ريت يرزقني إله زيارتك يا أبو الأكبر يا شفي عمروتك بالحشر مولاي أرجى وكفتك خاد من خاد أبد من ساك خاد من خاد أبدا من ساق أبد من, سات من سات يا فرحي بيوم ما شايعتني بروحي ويبتمي وحياتي أشتريك يا حسين الشرف أنت أتباه بيك نذر عمري والله Nuroha aftidik Qabri arjak Abad man saab Qabri arjak Abad man Abad man